سيف صاطع بالأنوار أبدا في وجه الأشرار خير فينا بهنة حتى هالأخطار نحن هنا سيف من نور من نور يزيد أمل نحيا بخيره في القلب الجريد تحرى ونعنى ودعزر هذه أسماؤنا بالحب فقط نططي حماية أرضنا سلامي ذو الوحي بل نحن له جنود في الليل والنهار نحن حدود كار بشجع وجود ولا نقشى بمهمتنا الغربان هيا خنوا يا صغار سيف طاطع بالأنوار أبدا في وجه الأشرار خير فينا بهنة حتى هالأفطار زهر ونعنع وزعته هيا احفظ أسماءنا نحن حماة الخير الغير